بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب لِمَاسِحَسَبُهُمْ وَهُمْ فِي غَفلَةٍ عَرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّرَبِّهِمْ من مُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ تَذْقُ لُقُبُهُمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ما آمنت لهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إليهم كُنتم لا تُعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَالْجِنَاهُ وَمَنْ نَشَآءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا في كتاب فيه ذكركم فيه ذكركم أفلا تعطون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركبون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكيكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله, فسبحان الله رب العرش عنا يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن نَّعَىٰ وَذِكْرُ مَن قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ لَجِزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ لَجِزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعلنا مِنَ الْمَاءِ كل لشيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا شبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مَتَّفَهُمُ الْفَارِضُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنا ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ رَبِّكَ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا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 بل تاتيه ضؤت فتتبهت فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك كفحا بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون بي قل من يكنى بالليل والنهار من الرحمن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 لا من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا لا ينذ.